yalla nghanni yalla nghanni yalla ya ola yalla nehanni fi يا شمعتنا ويا وردتنا يا احلى نغمه بغن من جينا نهنيك بميلادك جينا تظمرنا فرحتنا بن عيد ميلادك نتغنى افرح يا الغالي وفرحنا واستقبلنا يا منسنا بوجودك تحلى جمعتنا دينان بارك جينا بارك مين قدك مين يلا نشارك يلا نشارك يلا يا حلوين جنان بارك جنان بارك مين قدك مين يلا نشارك يلا نشارك يلا يا هل هولا يا habaib la yalla neenia halla la yaidini قرت عين امك هالليله بتحسب ليلك ونهارك تتغنى بفرح ميلادك مبارك يا الغالي للأطفال النونك في دارك يا شمعة دارك وادعولك تتهنى بعمرك والله يشرف مقدارك قد احبابك في ميلادك هليلي هنوك كل من بالفرح يغني لك ويقول لك مبروك جات احبابك في ميلادك هللي لهنوه كل من بالفرح يغني لك ويقول لك مبروك دو دو لك هلا هلا هلا هلا هل يلا نهني بهالليله في عيد الميلاد يلا يلا يلا يلا صفقه صفقه صفقه حبايبي نهني بهالليله في عيد الميلاد شو تقولون يا اطفال هلا هلا هلا هلا هولنا هولنا هلا هلا هلا هلا هولنا تستاهل سنة حلوة, سنه حلوه يا جميل سنه حلوه يا جميل سنه حلوه يا جميل يا حبيبنا سنه حلوه يا جميل عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد, عيد ميلا سعيد عيد ميلا يا حبيبنا عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد يا جميل habibuna